أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَالَ مَلْ جَهَدَ فَإِن ماَا يُجَِد لَِفْسِ إِ اللهََّ لَن عَنعَمِين وََّذينَ آممَنوا وَعَمِيروا الصَّالِحَاتِلَنُ كَّرٌَّ عَنْهُم سَاتِم وَلَنَ وَلَنَجْزِيَنَّهُم سَنَ الَّذِي كَانُوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لك به علم وَ الرجعوكُم فَأونَِّعكُم بِمكُ تُم تَعملَلون وََّ غِينَ آممَنُوا وَعَمِل الصَالِ حَاتِلَنُ دَخِلًَاَّهُم فيِي الصَّالحين وَمِنن النَّاسِ من يقول آمن قلنا <تصفيق> إن ياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحمل الناس قالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها فَإِنْ هَارَ عَبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دون إِلَّا هُوَ الَّذِي يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبِتَجَوُعٌ لِلهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرجل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 من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون أولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم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 قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ بِالْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ما <تصفيق> بالبشرى مَأْجِتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ زُرْعًا وَقَالُوا <تصفيق> وَقَالُوا لَا تَخَفْ <تصفيق> وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ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 قَوْمِي يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا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 ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من وَمَا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله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 وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لَهُ مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن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 اللهَّ وَإَِّمَا أَنَ نَذيرُ مُبين أَولَم يَكفهِم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أَن أَن زَلنَ عَلَيكَكِتابَابَ يُُطْلَ عَلَيْهِمْ إِ فِي ذَِكَ لَ رَحْمَتَ وَذِكْرَالِقَوْم يُؤمنِنُ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 وَلَ أُ لَا أَجَلُم مُسََّجَأَهُمُ العذابُ وَلَا يَأتِئًاَّهُ بَوْتَتَ وَهُمْ ل يَشعُرُوندْ يَسْتَعجلِونَكَ بِالعَذابِ وَإِن جَهَنَّ مَ لَ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 إذَائِقَة الْ المَوْوتِسَُّ إلَ إناتُجَعون وََّذينَ آممَنوا وَعامِلُ الصَّالِحَاتِ لَُبَوو أََّهُم مِنَ الْجََّةِ غورَفَاء لَُبَوء مِنَ الْجََّةِ غُورَفَ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 يُمِلُ رِزْقَهُ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ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 به الأرض من بعد موتها ليقولن الله كل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار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 لتَمَتَّع فَسَوفَ يَعللَمون أَولَم يرَو أنن الن جَعَن حَرَمَن آمَِ وَيوتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَولهِم أَفَ بِالباتِ يؤمنِونَ وَابِعَمَّةِ الل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 الله لمع المحسنين